كيف التقيبك بعد نحن ابتعدنا كيف الليالي دون شوفك وليقياك كيف الوضع بيصيد يوم افترقنا كيف العيون تكون لا حل طريق في البال يا غالي ترافك سهرنا دايم قبال العين طلت محيك انت الوحيد اللي بحبه غمرنا بتدري كثير الشوق لازال ينصر في البالي يا غالي ترافك سهرنا دايم قبال العين طلت محيك انت الوحيد اللي بحبه غمرنا تدري كثير أشوق لا زال ينصعك تدري كثير أشوق لا زال ينصعك كيف اختقي بك باعك نحن ابتعدنا كيف الليالي دون شوفك وليقياك كيف الوضع بيصيث يوم افتاقنا كيف العيون تكون لا حل طريق. وانت الذي بالليل تصبح قمرنا ويزيل هم القلب همسة شفاياك مجبور نبعد وابتعدى قدرنا مجبورة كافك في دامعتي بعد الاما وانت الذي بالليل صبح قمرنا ويزيل هم القلب همسة شفاياك مجبورة نبعد وبتعدد قدرنا ومجبورة كافكف دامعتي بعد الاماك ومجبورة كافكف دامعتي بعد الاماك كيف تهيب قدر نحن ابتعدناك كيف الليالي دون شوفك بالهيال كيف الوضع في يوم افترقنا كيف العيون تكون لا حل طريال من سكي الغالي ومهما افترقنا أبقى ناظر طيفكم وتحرق من ثكي الغالي ومهما افترقنا أبقى ناظر طيفكم وتحرق أبقى ناظر طيفكم وتحرق كيف ارتقي بجدار احنا ابتعدنا كيف اللي ياليدون شافك <متشوفك> وين <وليت يانك> كيف الوضع بيصير <في> يوم <الثراجنا> كيف العيون لا حن <تكون لحل طريق>